اعتدلوا تقاربوا سد الخلل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يغم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دِينًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضال لَا مَنِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاوُ الْنَّذِيرِ وَمَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا وَهُمْ يَغْفَلُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا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 الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ قلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وَقالوا أَعِذَا ضَلَ النَّنْ فيِي الأرضَ إِا لَفِي خْطٍ جَديدَ فَلهُمْ بِلِقَ إِ رَبّ كَافِرُون قُلْ ييتَوَفَكُمْ لَكُ النَوْتِ الذي وَككِلَ بِجْتُم إَِا رَبِّكُم تُرجَعرون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا, ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حقا قول من لم املها ان جهنم من الجنته والناس يجمعين فذوقوا بما نسيت لقاء يومكم هذا ان نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إِن لَّا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَجَافَى جُنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا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 إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يَهْدِ لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون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 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ الله أكبر اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا مصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إ عتَدنا ل كافِرين ساسلَ وَوْللَ وَسعرا إِ الأمرَار يشْرَبونَ منِن كَأس كانَ مزاجنا كَافُة ع يشْرَبُ بِنَا عباد الله وفَّرون لا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتينا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فمِرَِّ يَمن عب سَ قَمْقَير فوقهُ الله شَرذك يومِ وَلَقهُ نَنظرَْةَ وَسور وَجَزَهُ بِنَا صَبَر جَتَ حَرير متك فيه على الأر إكِ يَرون فيه لا يَرون فيِيه شَسَ وَلا زَهررا وَجَانيةةً عَلَْهم ضِلَنُهَا وَذُل لِلَقطُوفُهاَا تَدْنلَ وَُطافُ عَلَ بآانةٍ مِن فِي الضطِ أَتْوَابِ كَلَت قوَارير قوَارير مِنْ ف البطِ قَّهَا تَقذ وَُسْقَونَ فيِيها كَأسن كانَ بِزاجاز عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى السَّبِيلَا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَعِيًا نَّعِيمًا وَمِن كُلِّ جَانِبٍ كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خضر وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سغيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آتما أو كفورا.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 وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْتَاً لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يشاء الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر الله أكبر